السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة على وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله ندعينا في سنه سنة ثم انتقلنا إلى الفاتحة وعرضنا ايضا أن الفاتحة رقم في الركعة سيد جميز بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا؟ الإجابة أن بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحة آية من الفاتحة ومن لم يذبوها فقلت صلاته السؤال الثاني لماذا لا يذهب بها الإمام في الصلاة الاجابه لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريره قال الله وألمه وعمر فجال يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي لفظه ولا يجهرون بالاسم الله الرحمن الرحيم إذن الإمام لو لم يكن في الفسملة في الصلاة الصلاة صحيح ان أن ياتي بها في سره عشان ما نتخضش لما نقعد على الكنون ايه بسم الله بنجيب مكروفون او ولا كل واحد يقول ولو لم نجهر بها فيها مشكله لا خلاص بعد ذلك بعد الفاتحه وخلي بالك واليوم بنقرا كده إياك نعبد وإياك نستعين <تصفيق> تلاقي بعض من اباءنا حفظهم الله وصحبه وحالهم يقول نستعينكم بالله تعالى العظيم. بنسمع <تصفيق> حاجات حاجة زيادة ولا لا <تصفيق> لا هذا خطا ليس من السنة اللي أحسن منه بقى نقول أرى الله عليه ولا الله قال ليه بنبي الحديث عنه دعوه بثلاث اربعه اذا قبل الامام يخلص قلوبهم عشرين بيت يبقى شوي غازيا وكانه لا يكفيه دعاء الفاتحه ايضا امل لك لا من اجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته ولو كان خيرا لسبقونا واضح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنما جعل النام المقدمة به فإذا كبر تكبر وإذا قرأه فأوصيت ما تشعر إذا قرأ فادعه أنه إذا قرأه فأوصيت أيضا من المسائل المتعلقة بسرعة الفاتحة الإيمان يقرأ الفاتحة الصلاة والجهريين المأمون يقرأها ولا لا. حديث الرسول سند بعمود أيوم صلاة إذا نقرأ في فتح الكتاب بناءاً إذا نقرأ راجع إنه لا بد وأن نقرأ الفتح حتى لو كنت نقول في صلاة جهري. ترك الإمام لك وقتا لقرأ فيه خلاص لا تقرأ. لما قال يقول الله عزوجل أن النبي يسجد إن ترك رجاء مساحة الذكرى فيها ده. لم يترك الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد الضرارة التي بعد الفاتحة الفاتحة مباشرةً تركز ويس وتفرق فيه سكتات الإيمان وتفرق فيه سكتات الإيمان الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكم تقررون قالوا بل يا رسول الله قال العزي القرآن يقول ما لمنادع القرآن أطرم هنا المطفق في الجنة ها؟ لا تفعلوا الا بأم المرآن حد شطر حدر الإمام إلا به الفاتحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ننتقل الى القراءه بعد الفاتحة والقرآن بعد الفاتحة الراجح من الطريقة من علم أنها سنة يعني ما لم نفرح بعد الفاتحة شيء صلاه صحيحة لكي من الى ايه؟ من ايه؟, من إيه كل حضر حسن وكل حسن وعشر حسنات، وبعدين لما يذكر الله عز وجل وهو يذكر وهو في الصلاة فأكمل وأكمل للإنسان في الله جد أكمل فيه للإنسان وفي الصلاة يعني العشعة والعشرين حسن هو ايه؟ خارج الصلاة أما في الصلاة فالآذر يزداد ويعظر فانظروا بعد كم يقوموا ترأى بعد الفاتحة من السنة القول لها عز ما الذي من الفقهان والفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يواضح على ترأى بعد الفاتحة في الرقعة الأولى والثالية من كل صلاة كل صالحة فيها صلاة سرية الأولى والثالية أي سؤال قدت الفاتحة متعلقة بالمسائل؟ أبو صالي المغرب حيث الصف الأواني مش مكمل من نصر